ت َ ه َ ز ي ل ا ل ك ت ا ب م ن ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م غ ا ف ر ا ل ذ ن ب و ق ا ب ل ا ل ت و ب ش د ي د ا ل ع ق ا ب ِ ذ ي ا ل ط و ل لا إله إلا هو لا لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق ر تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم ط َ و ملوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلو وجادلو بالباطل ل ي ُ د ح ض و ا به ا ل ح ق ي ف َ أخذتهم فكيف كان عتابه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أ ص ح النار الذين يحملون العرش وَمَنْحَوْهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَكُلَشَيْءٍ ر َ ح ْ م َ ت و َ ع ل م َ فَاقْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ جحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وملصح من آبائهم. وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما ت ق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون ل م قت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنين ت وأحيت نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأن له إذا دعي الله. كفرتم وإيشرك به ت ؤ م ن و فالحكم لله ا ل ع ل ي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يت و يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وفي ع د رجات ا ل ع يُلْقِ ا ل ر ُ و ح َ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ا ل ت َّ ل َ ا ق يَوْمَهُ ْ ب َ ا ر ِ ز ُ و ن َ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الله الواحد القهار اليومة جزى كل نفس بما كسبت لا ظ ل م َ اليوم اليومة جزى كل نفس بما كسبت لا ظلما اليوم الله سريع الحساب وأنذرهم يوم ا ل آ ز ف ة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين مال ل ظ ا ل م ي ن من ح م ي م ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يطغي بالحق والذين يدعون من دونه لا ي ق ض و ن بشيء إن الله ه والسميع البصير ولم يسير و ا في الأرض ف ينظر و ا كيف كان عاقبة الذين أو لم يسيروا في الأرض ف َ ي َ ر ُ ر ُ و ك َِ أ ََُْ ا ك َْ فَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا م ِ ن ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م ْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ ق ُ و َّ ت َ وَأَثَرَ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ ل َ ه ُ م م ِ ن َ اللَّهِ م ِ ن ه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 الذابة فلما جاءهم بالحق من عندنا طالقوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في قلال وقال ف ر ع و ن ذ ر و ن ي أقتل موسى واليدعو ربه إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عدت برب ي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقال رجل مؤمن من آ ل ف ر ع و ن ي ك ت م إيمانه. أتقتلون ر ج ل ا أتقتلون ر ج ل ا ي يقول ربي الله وقد َ جاء َ ك و ن بالبينات ِ من ربكم و إ ي َ ك ك ا ذ ب ً ا ف فعليه كذبه َ و إ ي َ ك ص ا د ِ ق ا ي يصبك بعض الذي يعذكم إن الله لا يهدي من هو مسرف ك ذ ا ب ا َ و م ِ لَكُمُ الْمُلْكُ ل ي َ و ْ م َ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن ي َ ص ُ ر ُ و ن َ مِن ْ ب َ أ ْ س ِ اللَّهِ إ ِ ل َ ج َ ا ن أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلَّا مَا أَرَى وَمَا أ َ ه ْ ت ِ ي ك ُ م ْ إلَّا ِ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ ي َ ا ق َ و ْ م ُ إِن أ خ ا ف ُ ع َ ل َ ي ْ ك ُ م مِثْلَ يَوْمِ ا ل ْ أ َ ح ز َ ا ب مِثْلَ د َ ه ب قَوْمِ ن و ح وَعَادٍ وَثَمُودَ و ا ل َّ ذ ي ن َ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا ا ل ل ه ُ ي ُ ر ي د ظ ُ ل م ً ا ل ل ع ب َ ا د َ و َ ي ا قَوْمِي أ َ خ ا ف ُ ع َ ل َ ي ك ُ م يَوْمَ ا ل ت َّ ن َ ا يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن ي ط ر ل ن الله فماله من هذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما ج ا ء ك ْ به حتى إذا هلك قلتم ليبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتبة الذين يجادلون في آيات الله بغير س ل ق ا ن أتاهم إلا في صدورهم إلا كبر م ا ه م ب ب ا ِ غي كبر مقتنا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل َ ل ب متكبر ج ب ا ر وقال فرعون يا ها ما نبني صرح لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله. ُ د عن السبيل َّ وما كيد َُ في العون َ إلا في تباب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا ق َ و ْ م ِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ا ل ر غ َ ش َ ا د َ يَا ق َ و ْ م ِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ إن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالح ا من ذكر أو أ ن ث ى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يطون فيها بغير حساب، ويا قومي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني ن إلى النار، تدعوني لأكفر. بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِبِهِ لي عِلْمٌ وَأَنَا أ َ د ْ ع ُ و ك ُ م ْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا ج َ ر م َ أ َ ن م َ ا ت َ د ْ ع ُ و ن ن ي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وهو ف و ض أمين إلى الله، فستذكرون. و أ ف و ض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ف و ق ا ط ه الله سيئات ما م ك ر و ا وحاط بآل فرعون س و ء العذاب النار يعرضون عليها غ د و و ع ش ي ا ويوم تقو الساعه تدخلون ع و ن َ أَشَدَّ ا ل ع ذ ا ب و َ إ ذ ي ت ح ا ج و ن فِي ا ل ن َّ ا ر فَقَالَ ا ل ط ُ ع ف ا ء ف ق ا ل َ ا ل ط ُ ع ف َ ا ء ل ِ ل ّ ذ ي ن َ س ت َ ك ب َ ر و ا إ ذ ي ت ح ا ج و ن ف ي ا ل ن ا ر ف ي قُولُ ا ل ط ُ ع ف ا ء الذين استكبروا إن كنا لكم ت ب ع ا فيقول الضعفاء الَّذينَ استكبروا إنَّ كُنا لَكُم ت ب ع ا فَهَلْ أَتُمْ فَهَلْ أ ت ُ م ْ م ُ غ ْ ن ُ و ن َ عَنَّا ن َ ص ِ ي ب ا مِنَ النَّارِ وَقَالَ الَّذينَ استكبروا إنَّ الَّذينَ قال الذين استكبروا إن ا كلها ف ي إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزن جهنم وقال الذين في النار لخزن جهنم ا دعو ربكم يخفف ا دعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن لنا ص ر ر س لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ي ن ف ع ا ل ظ ا ل م ي ن م ع ذ ر ت ه م ولهم اللعنة ولهم س و ء ا ل د ا ر ولقد أتينا موسى ا ل ه د ى وأورثنا بني إسراء ر ا أ َ ي ْ ن َ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب َ ه ُ د َ و َ ذِكْرَى لِلْأَلْبَابَ تَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَاكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ قَبْلَ ط و ل ُ و وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وسبح بحمد ربك بالعشير والابكار إن الذين يجادلون فيه آيات الله بغير سلطان أتاهم إ ن في, في صدورهم إلا في صدورهم إلا كبرهم بباره ف ا س ت ع ذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسير ل ي ل ا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا آتية إلا ض ي ب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن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 و ف َ أ َ ن َّ ت ُ ف َ ك و ن ك َ ذ َ ل ك َ ي ُ ق ف َ ك ُ ا ل ّ ذ ي ن ك َ ا ن و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه ي َ ج ح د و ن ا ل ل ه ُ ا ل ذ ي ج َ ع ل َ ل َ ك ُ م ا ل ْ أ ر ْ ض ََ ر ا ر ا و َ ا ل س م ا ء أ َ ب ن َ ا ء صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم له الملك فتبارك الله رب العالمين ه والحي لا إله إلا هو والحي لا إله إلا هو ف ا د ع و ه مخلصين له الدين. ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا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 ثم من ع ل ق ه ثم من علاقه ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغوا أ ش ّ ك م ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من ي ت و َ ف ى من قبل ولتبلغوا أجل مسموم وعل ولا علكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إ ل َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ يُجَادِلُونَ ف ِ ي ه ي ا ت الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به ر س ل ن ا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أ ع ن ا ق ه م والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجعون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا ب ل ل م ن ك ن ن دعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ا د خ ل و ا أ و ا ب جهنم خالدين فيها و د خ ل و ا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثو ى الظالمين فبئس مثو ى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين ع د ه م أو نتوفين فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا ر س ل ا من قبلك منهم م ن قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أ ن يأتي بهاية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأعما لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها م ن ا ف ع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها ح ا ج ت في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله ت ن أ ك ِ ر و ن ف َ ل م ي س ي ر و ا ف ي ا ل أ ر ض ف َ ي ن ظ ر و ك ي ف َ ك ا ن َ ع ا ق ب َ ة ا ل ذ ي ن َ م ِ ن ق ب ل ه م ك ا ن و ا أ ك ث َ ر َ م ن ه ُ م و َ أ ش َ د ق و َ ه و َ ث ََ ر ا ف ي ا ل أ ر ض ف َ م ا أ َ ظ ن ى ع ن ه ُ م ف م َ ا أ ْ ن َ ع ن ه ُ م م ا ك ا ن و ا ي ك س و ن ف َ ل م البيلات فرح وبما عادهم من العلم و ح ا ب بهم. وحق ا بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا ط ا ل و ا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكف ي ع ه م إيمانهم لما رأوا بسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Amen.